بسم الله الرحمن الرحيم فالإحلام راقلك آيات إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعبكم تعقلون نحننا بصوا لك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من طبلي لمن الغافل.